تفسير سوره المعارج بسم الله الرحمن الرحيم وحان كبلاب يا ماج ايلاه نحريست قود يا ميد قارهانيد بن نحريست سال سائل بعذاب واقع مد با الله سبحانه وتعالى ودي انه عذابه سكو ددش غالده عذابكاس كو دحايا للكافرين ليس له دافع مجرعك الين يسغالد عذابك الهي من الله ذي المعارج الله سريه الين نعموينك بدريه درجوينك تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان مقداره 50 الف سنه وحأكر الله سبحانه وتعالى ملائكته الجبريل ما يا كنتن كن او سنه تصبر صبرا جميلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسمر سمر, سمر وناكس ندب كاالده انهم يرونه بعيدا عذابك يا ميد فوق ونراه قريبا أنقنا وحانقنا إنو إيهيم الدو يوم تكون السماء كالمهل عذابك وحر دعا يا مال دون النحاس لدلاليه يوكاله وتكون الجبال كالعهم بروهنا إنو قل يانسوف لدلاليه يوكاله ولا يسأل حميم حميماء أوسا سوكي يكا ورسنين سوكي يكا لحال يبصرونهم يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ قَرَابَتِهِ وَإِسْرَكَانٍ وَإِنْسَانٍ غَالِقُونَ وُجُوهًا لَيَعْنُونَ سَأَفُورُ تَمَالِتَ عَذَابِكَ أُرُتِيسَ وَصَاحِبَتَهُ وَأَخِيهِ يَا وَيْلَي لَسَيَّ وَلَلْكِيسَ وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُؤْوِيهِ يَجِفَدِي سِي أُهِيلٍ شِرْتَيْءٌ قَرْقَالٍ شِرْتَيْءٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ يَوَحَى كُسُوَاً لُلْكَ أُرْدَنْ كَدِبْنَا إِسَوُوا كَبَدْ بَادَ عَذَابْكَةً كَلَّا إِنَّهَا لَضَاءَ سيدا اسمعها وحجر وحاجرت النار كل الأول ليس وين قليان نزاعة للشواء نار تأسي وحي سيبي سهرق مدحي سيجير كودا تدعو من أدبر وتولى نار توحي اي ليس عددك كجيس دا إيمان كيدا وجمع فأوعى اوحول بذن كل مياي اويا شيء حق الاله أن كن بحن إن الانسان نخلقها لوعا دتك ولا ابو ريق واحسنكم راله اذا مسه الشر جزوعا هدو مسه الخير منوعا هدو خير هلنودي مد بديهي ولك بخيله الا المصلين مركه كذا الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ كُوَى صَلَاتُ دُودَ الدَّائِمَئًا لَازِمَةً وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ إِيَ كُوَى حَوَلُهُ وَذَنَ حَقًّا لَأُقْيَهِ كَبِّحِيَا سيئنا قوه بريوتما يكو ان وحيسن والذين يصدقون بيوم الدين يكو الرميه مالنتا بالمرنتا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يكو كعبسنا يا لك ربك ان عذاب ربهم وير مامون عذاب قرار بقود وحكه امن امان انتزمشرو والذين هم لفروجهم حافظون يقوك الى ليفرجود حمانته على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين هوينكودا ايادومودا ايليي هيي لويه ييغوما هان كو لو لوو كاناناناي ارينكا ثماني بتو وورو اذالك فاولائكهم العادون قفتي دان وحك قودب سنكو واسواكو قو حددبي والذينهم راعون يكو ايمانادودا يبلما هودا Walladina humisha de tihim ko imun Yaku ugudane Mahati go de Sifian Walladina humale sale ti himu haveu a salado da iladi Ule Ikafijaneti khuwaasi waxay ku sugan yihiin janno iyo الله sharafay allahu akbar allah akbar laa ilaaha illallah suratul maarij waa makkiya fari ya farta ayadooda ay ina ka koobantahay wana surada سورة المعارج وحي انسان كبر ايسا انه سنبلايه يا باسي سبحانه وتعالى ادق دقن سببت اوود دن الله اي يسقنات عيد الربايه اقابي مركي اقابت سو تمدن وحا خورستاك كرمشرو سورة وحي عادين اي سشدوينك يا مالينت قيامه يا وحول بيس بدل يا مالينتاس مالينتاس غربه ما جرتو دن بيلا يا شرو وحيدولين ان يسكو فرتان وحكستا qaraabadi sahale sadalka waxa jooga oo dhal si uu nabadgelyo laga sii yali mayo allah huudiyar yee danbi la yashanar daro wajirkooda gubeysa wala nar yee sakoo uu haqa ka jeesto inta adoon ka joogeen suraduhu waxay kala ino cadeenaysa qaybaha dadka iyo dabiicadooda dadka حسيه اشيكوا مؤمنين يا سلادتك دحوله ده نحقق بعيه قيامها للرميه عقاب تلهنا كبغ فرجودنا حمانتك الى اليكوا سوي بدبادي وحانا لغ شرف هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فما للذين كفروا قبلكم مهبطين محاغو وان كو يغالوب ايلي وسو عن اليمين وعن الشمال عزين ييغو ميديكتادا يي بيدختادا كخخوخو توبالو كوبينايا كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم موحدون قف كستوغالدا كمذا ان لغلي جنة النعمدله كلا ولا قناهم مما يعلمون ارغس اسماءه وحان كاب الرجال دي وحاي اوغيين فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان ما قادر وحان كو داله قرخ كسوبحا يقرخ ودع ايوان على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين إنا أنك بدلنك الذي دادك خير بدلنك من البحثا كران فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون إيش كدف نبيو هاتين بدين حمالتا هانا أيارين إنتي لكل مياه المالين تي لو يبا هاي يوْمَا يَخرجونَ منِن الأجداف سرِاعًا كَأَنَّهُ إلى نُصُبِ فظ م تَسومالتكَ صبحيا قورهاَا ييب ددك يذْ مد إلَكسيا اليوم الذي كانَعدد Aragoduna wadulaysan yahay maalintaas waxa la daboori dulannimo maalintaas una waa maalintii loogu yabo <kodunna> ايها الاحبه وحين وعدنا ين شرقول كغالدو اي مرول بكره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انت الراعدين رميسي يين قفكه سو كميدا كو قالدو ودور انه جنات النعيم قالو حقيقته سو حي وانا جهل عدي شغيسته قالدو وي اوغي وحي لغا ابوري او الله سبحانه وتعالى وهو قدارت قار كميدا مخلوقات في سو وين سوين حق دي دياشه كبدلي كرو إنه حق دياشة كوبة دالك ركوة واناكسنا رتاسنا الله سبحانه وتعالى ويوفدو طعا لكن أيها الحبة وحاجرة ما لنكال بحندون قف والبنى وحوش شقيس لقاب المرندون وما لنت ايداتكو قبوراكسو بحيدونا نياغو دك دكسان ودكسان ودعيني وديرينيان على مدلوتاكي ما لنت اشكوة قالة داركوة وابدو الليسن نياغو دن دل باسار أن نعوذ بالله من النار وما من قول أو Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajma'in.